بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المرقدة التي تطلع على الأفئدة إنها فَادَتْ فِي عَمَدِ أُمَمٍ